النسبة بينهما العلاقة بينهما يعني لفظة تصل ما معناها لفظ فقه ما معناه مجموع ما منهما الذي هو المركب وهو أيضا المجموع مكون من منظور إليه من جهتين أصول فقه من حيث من حيث هو مركب إضافي ووصول فقه من حيث هو علم على العلم المعروف فأيضا لنا نظران في لفظة تصل فق سيأتي الكلام عليها من حيث هو أصول فقه على معنى أنه مركب إضافي ومن حيث أنه لقب على العلم المعروف كل ذلك إن شاء الله سنشير إليه ونبين الفرق بين هذا وهذا أما الأصول فيجمع لكلمة أصل أصل تجمع على أصل والأصل في في اللغة هو ما بني عليه غيره الأصل ما بني عليه غيره لكن اختار السبكي في الإبهاج كلمة الغيرة هذه لا ينبغي أن نقول أن الأصل ما بني عليه غيره إنما الأولى أن نقول الأصل ما تفرع عنه غيره الأصل ما تفرع عنه غيره لأنه كذا قلت الأصل ما بني عليه غيره يعني لا يدخل فيه مثلا الأب لا يكون أصلا في هذا إذا قلنا إن الأصل ما بني عليه غيره لا يكون أب أصل لكن إذا قلنا ما تفرع عنه غيره دخل فيه لبنه وهكذا فهو أدق وأيضا لا نقول الأصل ما يحتاج إليه يقول لنا هذه كلمة أيضا منطقية وبعيدة وقد يراد بالمحتاج المؤثر إلى آخر هذا كله أيضا بعيد أن يراد بهذا المعنى فإذا إما أن نقول ما بني عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره ولعل ما تفرع عنه غيره أدق هذا من حيث اللغة فكل من بنى عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره فهو أصل كأصل الشجرة تفرعت عنها فروعه وكالأبناء من يتفرعون من أصول أو ينشأون من أصول أما في إطلاقاتها عند أهل الاصطلاح فيطلق الأصل بعدة إطلاقات يطلق الأصل ويراد به الدليل كان تقول الأصل في هذا الأصل في في في في البيع الكتاب والسنة والأجمع أو الأصل في حل البيع الكتاب والسنة والأجمع يعني الدليل الأصل بمعنى الدليل الكتاب قوله تعالى وحل الله البيع والسنة قوله صلى الله عليه وعلى بالخيار، والإجمع أجمع المسلمين فحينما تقول الأصل فيها كذب معنى الدليل فتأتي الأصل بمعنى الدليل ويأتي الأصل بمعنى القاعدة كمان تقول الأصل أن الفاعل مرفوع الأصل أن الفاعل مرفوع يعني أن القاعدة أن الفاعل مرفوع وتأتي أيضا الأصل ب بمعنى أو بما يطلق عليه الشيء اليقين أو الشيء المستمر أو أو الاستصحاب على معنى أنه يعني يعني نفهمه بمعنى الاستصحاب و بمعنى القاعدة المستمرة غاب عني مثله لكنه بهذا المعنى يطلق, بهذا يطلق, يطلق بمعنى الدليل ويطلق بمعنى القاعدة ويطلق بمعنى نعم كانت تقول اليقين لا يزول بالشك نعم لا ده معنى القاعدة هذا معنى القاعدة ولا البراءه هذا نفس نفس التمثيل نعم ايش لا لا هذا معنى كلها العرف معنى القاعدة يعني راس معنى معنى القاعده لا هي معنى استصحاب الشيء وانه هو الاصل على معنى الشيء أن أن بمعنى ما كان على خلاف الأصل يعني على خلاف القاعدة المضطربة على خلاف القاعدة المضطربة المصطحبة يعني هذا المقصود يعني لو <تصفيق> ذكرها <تصفيق> هنا والله ما أدري نتوضيب إطلاقاتي بأربعة إطلاقات. أين عمى الراجح المستصحب لو معنى الراجح المستصحب يعني معنى الراجح تطلق معنى الراجح تطلق معنى القاعدة الكلية على كل حال هو بهذا المعنى لعله يحضرني المثال شاء الله. وتطلق ويراد به هذا يعني اللي هو ال ما نحن بصدده الذي هو بمعنى مجموعة أصول فقه على معنى أيضا بمعنى قواعده أصول فقه بمعنى قواعده كما سنرى وإن كانت قواعده أغلبية أو ظنية كما سيأتي هذا شيء آخر فإذن هذا معنى الأصول أما معنى الفقه فسيأتي في كلام المصنف أيضا تعريف الفقه ولكن لا مانع أن نشير الشارع حتى نعرف التركيب المركب الفقه يطلق على مجرد الفهم حتى قالوا حتى فهم الأشياء عموم الأشياء سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة، فالفقه مطلق الفهم. وقيل إنه لا لا يطلق إلا على فهم الأشياء الدقيقة، فلا تقول فقهت أن السماء فوقنا لأن هذا لا احتاج إلى فقه شوف السماء فوقنا ولا يحتاج إلى برهان إنما على أشياء دقيقة. وفرقوا بين فقها وفقها وفقها قالوا فقها كفهما وزن ومعنى مطلق الفهم فقها وفقها من كانت الفقه له سجية من كان له الفقه سجفة يقال فقها وفقها إذا فهم الأشياء الدقيقة فقها إذا فهم الأشياء الدقيقة و... ولهذا غالبا يطلقون على الفقه الفقي... فقيه فعيل سيغة مبالغة ولكن أكاد يقولون فاقه سنفاعل علم عليه أنه يحتاج إلى نظر وغالبا الفقيه قد يتميز بشيء من قوة الإدراك وممارسة طرق الاستنباط ووسائل الاستنباط فيقال فقيه بسيغة مبالغة عما الفقه في الاصطلاح فسيأتي أيضا الكلام على إن شاء الله قريبا في الكلام المصنف وهو على كل حال معرفته الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال أو بالقوة القريبة معرفته الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال أو بالقوة القريبة وسوف نشرح هذا التعريف إذا أتينا إليه إن شاء الله إذن هذا معرفة هذا معنى الأصول في ال في ال في في معنى الأصل منفصل ومعنى الفقه منفصل إذا أتينا إليها مركبة وأضافنا هذه إلى هذه وقلنا أصول فقه فأصبح مركبا إضافيا أصبح مركبا إضافيا حينما نقول عبد الله عبد الله مكون من كلمتين عبد وتعني معنى العبودية والأفضل جلاله الله عز وجل فحينما تقول عبد يكون في ذهنك تصور معين وهو ما ما يفيده من معنى الخضوع والانقياد والاستسلام وأن فوقه قوة قاهرة هذا معنى حينما لفظ عبد في اللغة حينما يأتي هذا وحينما تتم لفظ الجلالا وحدها فتدرك منها ما تعرفه وعلمته عن الله عز وجل من تفرده وكماله في صفاته وأسماءه سبحانه وتعالى واستحقاقه لكل صفات الكمال وما يستحقه عز وجل من الألوهية من توحيد والإفراد بالألوهية والربوبية سبحانه وتعالى ففهمك للعبد مجرد العبد واحد يسمى تصور وكذلك فهمك لمفردة نفض الجلال يسمى تصور عند المناطق فالتصور هو إدراك الفرد إدراك الأفراد أو إدراك الأجزاء يسمى تصور فهمك للفظة أصول تصور فهمك للفظة الفقه تصور المجموع أيضا لك فيه نظران لك فيه نظران أصول فقه أو نأخذ الكلمة عبد الله يكون أوضح، ثم ننطلق منها إلى صورة. عبد الله، حينما فهمنت لفظ عبد معناها هذا تصور، وهو إدراك الجزئيات وإدراك الأفراد. لفظ الجلالا تصور، إدراك النسبة بينهما من من من من على معنى مجرد الإدراك. أنك أضافت العبد إلى الله، هذا مجرد. لكن مدى صدقها، هل هو عبد لله حقا هذا تصور آخر. فعند هذا إدراك آخر. فعندنا إدراكان. إدراك مجرد إدراك لغوي أن عبد عبد الله، عبد المضاف، لفظ الجملة المضاف إليه، الكسر لأنه جاء للإضافة. فهذا تصور مجرد أن حصلت إضافة ظاهرياً. لكن هل هي متحققة؟ هل هي متحقق لفظ العبد متحقق هذا هذه الإضافة حقيقة يعني معنا هل هي صادقة أو كاذبة؟ فإذن إدراك الشيء بأن يكون صادقا أو كاذبا هذا هو التصديق. فعندنا عند المناطق تصور وتصديق. فإدراك النسبة هو التصديق. إدراك النسبة هو التصديق. فكونها متحقق وغالبا يطلقون التصديق فقط ويتركون التكذيب. لا, لا دعية له ما دام عرف جزء تعرف الثاني فهل هذه صادقة فعلى معنى أنها هل صحيح نسبة العبد إلى الله يعني أنه فعلا عبد الله حقا أو شيء هذا التصور هذا تصديق يدركه عقلك إما أن تكون صادقة أو كاذبة على حسب ما استقر في عقلك فهذا يسمى تصديق كذلك أيضا في موضوع الذي نحن به أصول فقه لفظة أصول عرفناها لفظ فقه عرفناها إضافة الأصول إلى الفقه إضافة ظاهرية أيضا أدركناها وهذا ليس محل تصديق أيضا هذا نوع تصور هذا نوع تصور إنما التصديق هو وإدراك النسبة تحقيقها تحقق النسبة هل هو صحيح أصول فقه هل هو فعلا يؤدي إلى ت... إلى إلى إلى إلى أنه أصل للفقه وهل صحيح أن الفقه مبنٍ عليه هذا هو تصور هذا هو التصديق مثل إن لم يكن كذلك حتى ولو كان كذبا فهو أيضا تصديق على معنى معانا أنه إدراك النسبة, إدراك النسبة بين المحمول والموضوع أصول تسمى موضوع وفقه تسمى محمول وهكذا يسمى في مصطلح وهو يسمى أيضا أو حتى لا لا لنأخذ الكلمة أوضح أيضا هم يمثلون بالعالم حادث هم يمثلون العالم حادث وإن جيت فقل محمد مجتهلون الأمران مستويان العالم حادث حينما تأتي للفضة العالم العالم يأتي في في في كتصور معين الذي يشمل السماوات ويشمل الأراضين ويشمل البيوت ويشمل الناس ويشمل الحيوانات والبهائم والجمادات والحيوانات والنبت كله تسمى عالم. فهذا تصور أدركته الجزء المقصود بالعالم ما حادث نس يعني أيضا معنى الحدوث عندك وهو أنه وجد بعد أن لم يكن الحدوث هو الوجود الذي سبقه عدم الحدوث هو الوجود الذي سبق رحمكم الله هو الوجود الذي سبقه عدم فهذا معنى حدوث فاعل تصور منك لمعنى كلمة حدوث لكن حينما تقرن بينه وتقول العالم حادث أيضا هناك قرن ظاهري هذا أيضا داخل لا زال في التصور لكن هل هو صحيح؟ هل صحيح أن العالم حادث؟ فيكون هذا تصديق. إذا صدقت النسبة وصدق الموضوع على المحمول، الموضوع الذي هو مبتدا، موضوع عند المناطق يقابل مبتدا عند النحويين، والمحمول يقابل الخبر عند النحويين، وهو يقابل المسند المسنّد إليه عند البلاغيين، المسند اللي هو مبتدا، والمسند إليه اللي هو الخبر. عند البلاغين يسمونه مسند مسديه، عند النحويين مبتدى وخبر، عند المناطق موضوع ومحمول. فإذن الموضوع المحمول فهل يصدق أن العالم حارف فمن هو اسم التصديق؟ كذلك ما نقول أصول فقه معرفة الآخرين الأدلة جمالاً وكيفية الاستفادة منه وحال المستفيد كما سئتي. فإذن هذا هو الالالال إدراك المركب إضافة فالمركب الإضافي هو أصول فك لكن كونه لقبا هذا مرحلة أخرى وهي التي يتحقق فيها التصديق كونه لقبا يعني كونه علما خاصا على هذا النوع من الفن أو على هذا النوع من العلم هذا معنى كونه لقبا فلنا في أربعة فلنا في في في في لفظة صل فك نظرات أربع النظر الأولى باعتباره مفرد وصول ننظر في كلمة وصول هذا واحد ننظر في كلمة فقه هذا اثنين. النظر الثاني باعتباره مركب إضافي أصول إلى فقه النظر الثالث باعتباره لقبا على هذا الفن وعلى هذا النوع من العلوم أنا أقول هذا وحاول إيضاحه لأنكم يعني ستطالعونه في كتب الصور الفقه كلها إن شاء الله أي إنسان منكم واحد يعني يريد يطالع ويقرأ سيجد مثل هذا وقد يجده غير موضح بنحو هذا الإيضاح وقد يجد بعض مصطلحات تصور وتصديق ونحو ذلك فينبغي أنه يعني ولي هذا مثل قد أقف عندها وقوفا لأننا أشعر أن يطل يعني أتكلم لطلب خاصين بينما إذا كان إخوة يعني لا يستوعبون مثل هذا إما أن يسألوا وإما أن يعلموا أن أتكلم مع يعني أشياء خاصة. فاذا أصول الفقه باعتباره مركب إضافي ومكلم من الكلمتين أصول وفق لكن باعتباره لقبا يعني هذا علم على هذا العلم الخاص لا ننظر إلى أصول ولا إلى فقه. إنما تصبح أصول كزاي في زيد تصبح أصول كزاي في زيد زا زي... يا ذا الما لا أي علاقة مفصل لكن حينما يكون لقبا يعني هذا العلم الخاص وحين وحينئذ نعرفه بتعرفه حزق وهو معرفة أدلة الأدلة الأحكام إجمالا وكيفية, ال... وكيفية الاستفادة منها ومعرفتي... ومعرفة وهو معرفة وكيفية وحال المستفيد إلى علم ما سيأتي فإذن إذا كان باعتباره لقبا تكون أصول كأن جزء منه غير مؤثر كحرف الزائف في زيت وحرف العين في عبد فهذا الذي ينبغي أن يكون عندنا هذا التصور فهذا هو معنى أصول الفقه الأصول المنفردة الأصل والفقه منفرد والمركب الإضافي واللقب كونه لقبا على هذا العلم المعروف ولهذا قال وفي عبارة المتن تجتمل على معرفة فصول من أصول الفقه أيضا من هنا تبعضية يعني تأكيد على قوله ورقات على معنى أنها ورقات صغيرة وتجتمل على أجزاء من أصول الفقه وليست مستوعبة بكل مسائل الفقه فقال على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين وذلك يعني هذا العلم أو هذا الفن أو أصول الفقه مؤلف من جزئين شرع إلى قولي وصول الفقه أي, أي لا في وصول الفقه مؤلف من جزئين الذي هما الأصول والفقه وصول الفقه هو جزئان أصول الفقه قال فالأصل ما يبنى عليه غيره فالأصل ما يبنى عليه غيره هذا نعم نوع من لكن قلنا إن الأدب قن يقول ما يتفرع عنه غيره أدق منه أن يقال الأصل ما يتفرع عنه غيره ولهذا قال الشارع هناك أصل الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي طرفها النابت في الأرض والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره والفرع هذا زيادة إضاح من المات إذا كان الأصل ما يبنى عليه غيره فالفرع ما ينبني أو ما يبنى على غيره أو ما ينبني على غيره نعم هذا هو الفرع والذي هو هنا الفقه الفقه إذا كان مبنيا على العصول فهو فرع عنه نعم والفقه الذي هو الجزء الثاني يعني كل مكاومة من جزئين الأصول والفقه والفقه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد أصول الفقه اصطلاحا لأنه لم يعرفه وسيكتفي بهذا لأنه سيدخل على طول في مواضيع الأحكام فإذا نأتي إلى تعريف أصول الفقه ثم نأتي إلى تعريف الفقه أصول الفقه عرف بتعريفات كثيرة وحول التعريفات يعني خلافات وقيود إدخال وإخراج وملاحظات لأهل العلم في هذا في إبدال كلمة بكلمة أو نظر باعتبار لكن على كل حال عرف وصول الفقه كما في البيضاوي في المناهج نهج الوصول إلى علم الوصول، بأنه معرفة أدلة الفقه إجمالاً معرفة أدلة الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد معرفة أدلة الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها. وحال المستفيد فأوصول فك أرثا بأنها معرفة معرفة أدلة الفرق الفرق بين العلم والمعرفة ألا ما يذكر أيضا المتكلمون المناطق يقولون أن المعرفة غالبا يسبقها جهل يسبقها جهل ولهذا لا يطلق على الله أنه عارف لكنه عالم سبحانه وتعالى فالمعرفة يسبقها جهل بينما العلم لا يلزم وإن كان طبعا يقال لابن آدم عالم وإن كان سبقه جهل لكن لا يلزم لكن المعرفة يسبقها جهل لكن العلم لا هذا من حيث اللغة وأيضا المعرفة كما قلنا تكون بإدراك الجزئيات الذي هو التصور الذي هو التصور لكن العلم غالبا يكون أيضا يتعلق بالتصديقات وإن كان يطلق أيضا العلم يتساءل يعني يطلق العلم ويراد به المعرفة والمعرفة ويراد بها العلم لكن هذا أيضا يعني زيادة في إدراك والبيان حتى إذا وجدتم مثل هذا في المطولات يعني تعرفونه وتدركونه إن شاء الله فكثير ما يطلق العلم ويراد به التصديقات أيضاً اللي هو إدراك النسبة بين الموضوع والمحمود معرفة أدلة الفقه أدلة جمع دليل بعضهم قال دلائل عرفة دلائل الفقه إجمالاً لكن هناك الأدلة الأدلة أولاً من دلائل أولاً لأن دلائل بعضهم يقولنا لا صح أن يجمع دليل على دلائل لغة لا يسوغ فعيد يجمع على فعائل وضعهم عد هذا شاذا لكن ابن مالك أنكره أن يجمع دليل على دلائل وإنما أدلة وإن كان جمع قلة لكنه على كل حال دليل على أدلة قياس نعم القياس هو إيش؟ القياس قياس هذا دلائل أو الأدلة هو جمع قياسه لا فعيل ما تجمع على فعائل أدلة أدلة دليل كمذكر لا تجمع على دلائل لكن, لكن المؤنث نعم كريمة تجمع على كرائم وقبيلة قبائل لكن مذكر ما تجمع على دلائل لأن دلائل جمع مؤنث لا أدري جهاز قياسي أو سماعي ما أدري دليل هذا نعم في دليل النبوءة هي يعني أيضا خطأ دليل يمنع يعني, يعني فوالله <تصفيق> في دليل تستخدم الكلمة ماية دليل وحتى حتى في التعريفات في بعض هذا يقول دليل معنوي دليل الفقيه معلم موجود فيك الوصول له لكن منكروها بعضهم قال إنها شاهد بعضهم قال لا إنها لا تصح فأدلة جمع دليل والدليل هو تعرفه في عند ال ال ال الاصطلاحيين هو ما ما ما ما, ما, ما يتوصل بصحيح النظر ما يتواصل بصحيح النظر فيه إلى مدلول خبري ما يتواصل بصحيح النظري فيه إلى مدلول خبري ما يتواصل بصحيح النظري فيه إلى مدلول خبري, خبري هذا هو هذا نعرفه إنه في اللغة معنى المرشد أو الهادي أو نحن من هذا لكنهم يتواصل بصحيح النظر فيه إلى مدلول خبري على معنى أنه قلنا بصحيح النظر عن المعنى لا يعتبر باللسان الذي لا يحسن لابد أن يكون بمستند إلى نظر صحيح وإلى كما قلنا في قبل قليل في موضوع حينما قال الباء والنقطة فيها ما هذا, هذا هذا هذا ليس صحيح نظر هذا ليس صحيح نظر وإنما نظر غير صحيح بصحيح النظر فيه إلى مدلول خبري طبعا الدليل يؤدي إلى مدلول الدليل وهي كان هذا طبعا في في التعريفات يعتبر معيب يعتبر معيب أن تقول ما يتوصل بصائح النظر إلى مدلول لأنك يقولون في التعاريف إذا قلت إذا أردت أن تعرف الدليل فلا تأتي بالكلمة أو مشتقاتها في التعريف لأن هذا يؤدي إلى الدور هذا يؤدي إلى الدور فحينما لكنهم يتساهلون في هذا كثيرا وإلا حينما لأنك إذا قلت مدلول الخبر تقول مدلول ما هو المدلول من الدلالة والدلالة الدليل والدليل ويلزم عليه الدور لأن هذا تذكر شيئا مجهول يتوقف عليه الأمر وأنت بصدي تعريفه فهذا يلزم عليه الدور فيعتبر معيبا أن تأتي بنفس اللفظة في نفس التعريف لكن يتسامحون كثيرا وإلا هذا هذا يعتبر معيبا معرفة أدلة جمع دليل كما قلنا الفقه الفقه عرفناه وسيتعرفه ايضا فاذا اصول الفقه هو ما مع يعني معرفة معرفة الادلة يخرج معرفة الاحكام فاصول الفقه لا يتعرض الاحكام ابدا ان يكون هذا صح بيعه صح نكاحه صح صداقه الى اخير ما انما تنظر في الدليل في الدليل غير الحق يعني الدليل يقابل ويخرج الاحكام عدلة الفقه يخرج غير الفقه كأدلة النحو أو أدلة العقائد أو أدلة الأشياء الأخرى فهذا قيد أيضا قيد إخراج في القيود تعرف قيود دخال وقيود إخراج هذه كلها قيود فالفقه قيد إخراج معرفة أدلة الفقه إجمالا إجمالا يخرج التفصيل لأن النظر في الأدلة التفصيلية من شأن الفقيه وليس من شأن الأصول. الأصول ينظر إلى الدليل على جهة الإجمالي. على معنى ينظر هل الأمر يقتضي الوجوب ينظر في هذا الإجماع هل تحقق ينظر في القضايا الكبرى. لا ينظر في انطباق هذه المسألة أن يكون مثلا هذا الذي صلى صلاة صيام غير صيحة. هل هذا الحدث ينقض أو لا ينقض؟ هذا النوع هذه أدلة تفصيلية. وكذلك حتى الأدلة التفصيلة التي تدل على على جزئيات الأحكام هذه ليست من مباحث أصول فقه وإنما مباحث أصول فقه الأدلة الإجمالية ولهذا في تعريف الشيخ هنا هو قال هو ما لم يعرف أصول فقه على كل حال مين عمل لكن سيأتي في موضوع الـ الـ الاجتهاد ما في في تعريف الفقه ما يشير إليه في كلام الشارح لكن على كل حال مباحث أصول الفقه هي أدلة إجمالية أن يكون الأمر الواجب وأن يكون النهي لكن أن يكون هذا الدليل يستنبط من وجوب هذا عمل فقهي أنه أفاد الواجب عمل فقهي لكنه الأصولي يأخذ في إجمال في الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها كيفية الاستفادة منها على معنى طرق الاستنباط كيفية الاستفادة التي طرق الاستنباط كالدلالات اللغوية وهذا النص هذا نص وهذا ظاهر وهذا مفهوم مخالف وهذا موافق وهذا دليل الخطاب وهذا فرع الخطاب وهذا قياس وهذا مصطلح وهذا أصحاب هذه كلها كيفية الاستفادة وايضا قضية التعارض وقضية الترجيح كل هذه بكيفية الاستفادة. فهذه نظر الأصولي وليس نظر الفقيه. نعم قد يكون الفقيه أصولي والأصولي فقيه على معنى يعلم هذا وهذا، لكن حينما يبحث في مسائل الأصول يكون يبحث في هذا الجانب، ولا يبحث مجموعة نقول أصولي وفقه مجموعة أصولي لا يكون فقيها والفقه لا يكون أصوليا حتى المحدث يكون أصوليا إذا كان أيضا محيطا بهذا الفن، وكذلك الأصولي قد يكون محدثا، لكن حينما نأتي إلى هذا على معنى أن الشأن أو الأصولي يبحث في هذه الأمور. فلو قال الأصول مثلا هذا الحديث في سنده فلان وهو ضعيف كلام سليم لكن ليس كلام أصول هذا كلام محدثين أليس كذلك فحينما نتكلم على ونقول هذا كلام الأصول لا يعني أننا نستبعد أن يكون الأصولي محدث أو أن يكون المحدث أصولي أو أن يكون الأصولي, الأصولي فقيه لا يكون لكنه يعلم أين يبحث حينما يريد أن يبحث في الحديث يعرف بحث الحديث أو في مصطلح الحديث يعرف وحينما ما ت الأصول يعرف مباحث الأصول ولا يمكن مثلا أن أصوليا يبحث عن عن عن عن رجل متكلم في في مباحث الأصول الفقه لا يمكن فحينما نقول مثلا أصول الفقه معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها يعني طرق الاستنباط سواء في دلالات الألفاظ أو في القياس